موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنغنبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير وناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونه باذنه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 والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تنوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فَثَابَكُم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 وَأَنِي أَبْتَنيَ اللَّهُمَّ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَمَحِّصْ مَا في قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ النَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ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 لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك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 بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ كَمَن بَغَى مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ, عند الله هم درجات عند الله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 ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلنا في ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن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 قل فدروا عن أنقسكم الموتى إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا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 الشيطان يخوف وونياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله جعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لانفسهم إنما نمني لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذوى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه